بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضره السابقه عن تصور بني اسرائيل للالهيه كما تجلى في عبادتهم لالههم يهوه و استعرضنا تطور تلك العبادة ومراحلها مع موسى عليه السلام قبل الهيكل وثم مع ملوك بني إسرائيل أثناء قيام الهيكل أيام سليمان قبله داود ثم بعد تخريب الهيكل وسقوط مملكة إسرائيل على يد الآشوريين ثم على يد نبوخذ نصر هما كانوا مملكتين يعني انقسموا إلى ممالك أو مملكتين رئيسيتين. ف يبدو أن الضربة القاضية كانت تمت على يد نبوخذ نصر الملك البابلي. الذي شرد بني اسرائيل في بقاع الارض اخذ قسما كبيرا منهم اسرى إلى بابل والبقيه تشتتوا في البلدان فذلك التصور المادي الحسي الذي كانوا يعطونه للاله يهوه بدا يهتز ويزلزل ف هل ان يهوه هم كانوا يتصورونه موجودا معهم في اينما يسيرون في عمود سحاب في عمود ضوء في سيناء مثلا في النهار يتجلى في عمود سحاب في الليل في شعاع ضوء لكن الان هل ان يهوه هو مع بني اسرائيل الذين اخذهم نبوخذ نصر الى بابل أم الذين تخلفوا في أرشالين أم الذين ذهبوا وتشتتوا في شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فأين هو هنا بدأت تطرح فكرة أن يهوه هو مع بني إسرائيل أن كانوا وأينما كانوا هو في كل مكان فهذا كان خروجا كما يرى بعض مؤرخي العقائد ودارسي العقائد رأوا أن ذلك يشكل خروجا على التصور المادي للإلوهية الذي كان موجودا عند مني إسرائيل وجنوحا نحو وحدانية فيها شيء من التجريد إلى حد ما ولكن حدث تطور آخر هو عند أشعية وأشعية صاحب بعض ملوك بني إسرائيل ورأى رؤيا مشهورة وثقت في سفر خاص به سفر أشعية هذه تنبأ فيها بسقوط مملكة إسرائيل على يد الدول القوية المجاورة ف وكانت له عدة نبوآت لكن أهم ما يميز دعوة أشعية هو أنه يبدو ضاق ذرعا بالطابع المادي والحسي للدين عند بني إسرائيل وكان هذا حتى عند الكهنة حتى عند الكهنة فلذلك قام بدعوة جديدة ويدعو دعا إلى نداء جديد نجد فيه ملامح الوحدانية الحقة أشعيها فهو يتحدث عن إله جديد لا عهد للأسفار به إنه الإله الواحد إله العالمين خالق الكون ورازقه والمحب العطوف الذي لا يهوى التدمير ولا يحب الأذى هذه الصور لا يعني تتناقض مع التصور الذي استعرضناه من الأسفار من أسفار اليهود نفسها ورأينا كيف أن إله بني إسرائيل لا عمل له إلا الانتقام وإلا القسوة والشدة والغلظة بينما هنا تصور إلها أول شيء إله ليس لقوم معينين إله لكل الناس الناس كافة واحد أحد أيضا هو محب عطوف رؤوف فصفه الرحمه تجلت ايضا وتوضحت في دعوه اشعيا كان دعوته تجديد للوحدانيه وكنا قد اشرنا الى ان كثره الانبياء عند بني اسرائيل هو دليل على انهم سرعان ما يرتدون الى الشرك فلا بد من دعثة جديدة من رسالة جديدة تدعوهم وتردهم إلى سواء السبيل كذلك دعا إلى تخطيم الأصنام وإبادتها لأن كما لاحظنا أنه صاروا يتقربوا يعبدون جميع آلهة الشعوب المحيطة بهم والمجاورة أو التي كانت معهم دعا الإله الكنعانيين وعشتار وعشتاروت اللاهة الفينيقيين وغيرها من الآلهة ومن يطالع سفر اشعياء من العهد القديم وهو التوراة يتبين تفاصيل هذا الاتجاه الجديد وقد جاء في سفره يقول مثلا هذه واحدة من النصوص التي توثق وتدل على هذا الاتجاه أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض أنت صنعت السماوات والأرض إن ملوك آشور قد خربوا كل الأمم وأرضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر والآن خلصنا يا رب لنعلم ممالك الأرض أنك أنت الرب وحدك هذه دعوة للوحدانية فيها إشارة أن الله هو خالق كل الممالك كل الأمم خالق السماوات والأرض وأن الآلهة التي تعبدها اشور وغيرها من المدن أو الدول أو الحضارات هي ليست الهه انما هي اصلا صنع بشريه يصنعونها ايضا نقرا فيها هو الله جالس على كره الارض الذي ينشر السماوات كسرادق ويبسطها كخيمه للسكن الذي يجعل العظماء لا شيئا ويصير قضاه الارض كالباطل فبمن تشبهون الله فيساوي لا يمكن هاي دعوة أيضا إلى التنزيه لا يمكن تشبيه الله بأي شيء تبد من تنزيهه فلا مساوي له ولا شبيه هذا أيضا في سفر أشعية أيضا يقول أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري كل شيء أنا أعلم به أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي مبطل آيات المخادعين وممحق العرافين ومرجع الحكماء إلى الوراء ومجهل معرفتهم مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله فهنا أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري هو هذا يعني وحدانية مطلقة وصفات لله درجت عليها الأديان السماوية فهنا نجد الوحدانية الحقة لو أشرنا إلى نقطة أخرى ووصفنا الالوهيه عند اليهود بوجه عام ألا بالنسبة إلى اشعياء كانت دعوة حارة للوحداني والآن لو حللنا دعوة الالوهيه عند اليهود بوجه عام نلاحظ أن مسألة الالوهية كلها سواء اتجهت للوحداني أو للتعدّل نجد أنها لم تكن عميقة الجذور في نفوس بني إسرائيل، قر عميقة الجذور، فقد كانت المادية والتطلع إلى أسلوب النفعي في الحياة من أكثر ما يشغلهم، هذا يعني. هذه القضية ملاحظه عند بني إسرائيل حتى يومك هذا سواء كانت الدعوة للوحدانية الخالصة أو أنه تنزل إلى التعدد نجد أن مسألة الإلوهية غير عميقة الجذور بطبيعتهم لا تعرف فالمادية التطلع إلى أسلوب نفعي في الحياة هي أكثر ما يشغل هذا الشعب ولو تخطينا القرون عدة قرون من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث نجد أنهم يدعون إلى إله جديد رغم أن هذه الدعوة تأتي في صيلة أدبية رمزية لكن لا بأس من الاستشهاد بها فهذا الإله الملفع والمشبع بالصورة النفعية نجده عند دعاة الصهيونية يصبح هذا الإله هو فلسطين ترابها وزهر برتقالها فكلكم سمعتم عن القائد الصهيوني العسكري موشي ديان معروف وله دور في حروب إسرائيل ضد المسلمين دور خبيث لا يجهله ولا ينكره أحد فابنته يائيل ديان هي كاتبة تكتب قصصا وروايات كتبت رواية اسمها يايل ديان هذه ابنة ميشي ديان رواية أوبا للخائفين تدعو فيها بني قومها الى ان يتركوا عباده الرب الذي تحدثت عنه الاسفار والتوراة ويعبدوا ربا جديدا هو فلسطين ارض الميعاد زهر برتقالها وما الى ذلك نعم قد تكون هذه دعوة كما قلت مصاغة باسلوب ادبي رمزي لكنها خطيرة وتعكس بشكل غير مباشر الناحية التشبيهية والتكسيمية بمعنى ان اله بني اسرائيل يمكن ان يجسمونه في كل شيء ولعل احد مفكر اليهود كتابا عن المساله اليهوديه قال ان اله بني اسرائيل هو الذهب ولذلك تلاحظ الصهيونيه واليهود حكم العالم كانوا صيارفه دائما اغلبهم هم سوق صيارفه في جميع انحاء العالم كانوا يمسك فكان يقول الذهب هو معبود بني اسرائيل ولا الله فليس الرب تقول يا ايه الديان الصبي يجب أن يذهب مع إلى الكنيسة مع أمه، ولكنه عندما عاد مرة من المعبد الذي لا يذهب إليه إلا القليلون، وهذه إشارة لها دلالة أن هذه القضية الدين مسألة شكلية ومعروف أنهم أكثرهم ملحد ملحدون. أكثر دعاة الصهيونية غير مؤمنين إما علمانيين أو ملحدين وواحد منهم هو موشديان لكن الصهيونية بالنسبة لهم واليهودية وما إلى ذلك هي عقيدة سياسية تتستر بستار الدين وتستخدم الدين لأهداف توظفها لأهداف سياسية تقول ولكنه عندما عاد مرة من المعبد الذي لا يذهب إليه إلا القليلون ثار أبوه في وجهه بحديث له مغزى عميق قال له أيام زمان حين كنا يهودا في روسيا وغيرها من الضروف بالنسبة أن نطيئت ونمنع كان الدين اليهودي لنا وسيلتنا لنتعاون ونتعاطف ونذود عنها الردى أما الآن فقد أصبح لدينا شيء أهم هو الأرض أنت الآن اسرائيلي وليس مجرد يهودي إني قد تركت في روسيا كل شيء ملابسي ومتاعي وأقاربي وإلهي تصور وعثرت هنا على رب جديد هذا الرب هو خصب الأرض وزهر البرتقال لابد لنا أن نفهم أن نقرأ النص اليهودي لنعرف هؤلاء كيف يفكرون هذا الرب هو خصب الأرض وزهر البرتقال ألا تحس بذلك وأخذ افري حفنة من تراب الأرض وسكبها في كف ابنه وقال له امسك هذا التراب اقبض عليه تحسسه تذوق هذا هو ربك الوحيد إذا أردت أن تصلي للسماء فلا تصلي لها لكي تسكب الفضيلة في أرواحنا ولكن قل لها أن تنزل المطر على أرضنا هذا هو المهم إياك أن تذهب مرة أخرى إلى المعبد هذا, هذا لون من التفكير جد خطير ويعكس العقلية المادية لليهود العقلية النفعية التي تصور إله بني إسرائيل في كل زمان وكل فترة في صورة معينة حسب الظرف وحسب الحالة إذا كان الأول أجدادهم قد بسبب الجهل بسبب التأثير لهذه الخضارة أو تلك قد عبدوا الآلهة الأوثان الأخرى للشعوب المحيطة بهم فما هو مدعى وما هو المبرر في عصر الوعي والاستنارة وقد وضحت الأمور بشكل أكبر في العصر الحديث أن يقال مثل هذا الكلام هذا كلام خطير رغم أنه يعني جاء في قصة أدبية لكن هم فعلا هل تفكرون ليس يائل ديان بل أبوها موش ديان يروى عنه أنه كان أصلا ملحد لكنه يستعمل يتحدث في اليهودية ويفاخر بها ويقتل بالمسلمين طبقا لهذه لعقيدته كيهودي إذا اقتضى الأمر عبادة العجل يعبدون العجل لأنهم أرادوا معبودا كمعبودات كمعبود المصريين الذهبية وإذا أرادوا أن يكون هذا المعبود هو الأرض الفلسطينية التي اغتصبوها من أهلها بيجعلوا منها عقيدة روحية ويبثون في نفوس أبنائهم نوعا من الحنية لأنهم ناس خليط لم يولدوا على هذه الأرض أصلا جاءوا من روسيا ومن فرنسا ومن الشرق ومن الغرب الإنسان الذي يتعلق بالتربة التي ولد فيها وعاش ويعرف أنها تربة أبائه وأجداده لكن هم أصلا ليسوا من هذه المنطقة فلذلك يعملوا يعني يتكاتفون في عمل اديولوجي وادبي وفكري وفلسفي لكي يصنعوا من عقيدة ارض فلسطين وارض الميعاد شيئا يحركون به المشاعر هذا عن الالوهية والان نتحدث عن الانبياء في كتب بني اسرائيل يعني رأينا لاحظنا مثلا الإلهية من خلال بني من خلال كتب بني إسرائيل. كنا نتحدث عنها من خلال كتبهم. نحن عرضنا الإلهية من خلال القرآن الكريم. وعرضنا للإلهية عند اليهود من خلال كتبهم وأسفارهم. الآن كيف تصور كتب بني إسرائيل أنبياء؟ عند حديثنا عن عقيدة بني إسرائيل كما صورها القرآن الكريم لاحظنا كيف أنهم كيف أن القرآن تحدث عن هذه الناحية وأنهم قتلوا الأنبياء ونسبوا إليهم ما لا يليق فذمهم القرآن الكريم على ذلك ووصفهم بقساوة القلب وحب الفساد الغريب ان الصوره التي بعد ان استقرى انا عقيده الالوهيه النبوه وهي ركن من اركان الدين اصل من أصوله النبوه كيف صورها صورتها كتب بني اسرائيل الكتب اليهوديه صورتها تصويرا عجيبا ايضا ونسبت للانبياء ما لا يليق ان ينسب الى اقل الناس فكيف فما بالك بنبي نسبت لهم المكر والخداع والحيل والزنا و... وهم يجلوا يجلل مقام النبوة عن مثل هذه الصفات، لكن هذا موجود في كتب بني إسرائيل، وهذا أبرز دليل على أنه لا يمكن لعاقل أن يصدق أن هذا ما كتبه الوحي، وحي سماوي ف في العهد القديم سنورد بعض النماذج منها قصه ابراهيم وساره مثلا وقصه يعقوب وعيسو وما نسب الى هارون وما نسب الى داوود بالنسبه الى قصه ابراهيم وساره كيف تصورها كيف تصورها الكتب اليهودية التي يزعمون أنها مقدسة جاء في سفر التكوين وواحد أسفار العهد القديم ما يلي وحدث جوع في الأرض فانحدر إبرام إبراهيم مقصود به إلى مصر ليتغرب هناك لان الجوع في الارض كان شديدا وحدث لما قرب ان يدخل مصر انه قال لساري اي ساره امراته اني قد علمت انك امراه حسنه المنظر فيكون اذا راك المصريون انهم يقولون هذه امراته فيقتلونني ويستبقونك قولي لهم قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك وحدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا على كل حال القصة يعني لا نريد التفاصيل أن فرعون مصر أعجب بساره ف قرر أن يأتي بها إلى قصره ويتزوجها لأن إبراهيم كان عنده كان عنده توقع أن ذلك سيكون فقال لها قولي لهم أنك أختي لأنه لو قال لها أنها زوجته ربما قتلوه وكانت المصلحة تقتضي أن يبقى ان يعيش وفعلا قفلت الى بيت فرعون واكرمت واكرم ابراهيم واعطاه غنم وابقار وماشيه وما الى ذلك لكن الرب ضرب فرعون كما تروي التوراه ضربات عظيمه فاحس بعد ذلك بعدها انه اخطا فقال له قال لإبراهيم لماذا لم تقل أن لماذا قلت أنها زوجتك ولا تخبرني أنها امرأتك فالآن خذها واذهب فهذه القصة تصور إبراهيم عليه السلام رجلا يتاجر يعني وبماذا يتاجر لا نريد أن نتفوه على كل حال وكأنها تصور فرعون أنه نال من سارة من خلال القصة لكن المصادر الإسنة تنزه إبراهيم عن هذه الفعل الشنيع لا يمكن كيف يمكن لنبي أن يتاجر بعرضه في سبيل أن يحصل على مال وجمال ومشعر فإيش وما إلى ذلك يقدم زوجته لكن المصادر الإسلامية تقول أن الملك قبل أن يقدم على فعلته قبل أن ينال شيئا من سارة أو رأى رؤيا رؤيا شديدة وعظيمة صورت له هذه أن هذه لها زوج وهذا الزوج هو ابراهيم لها بعد فلما أفاق ردها إلى إبراهيم ومعها وهبها أيضا جارية هي هاجر التي تزوجها إبراهيم فيما بعد طبعاً كان هذا الفرعون هو أيام الهكسوس من فراعنة الهكسوس الرعاة العماليق كما يسمون فهذه الصوره لأبي الأنبياء إبراهيم كيف تصوره التوراة نحن نريد أن نأخذ نماذج لنلاحظ كيف يمكن هذه القدسية قدسية مقام النبوة ماذا تعطيها كتب اليهود أو بني إسرائيل القصة الثانية قصة يعقوب وعيسو أيضا هنا تصور تصور يعقوبا أنه محتال مخادع فتروي التوراة أن إسحاق تزوج من امراه اسمها رفقة فحملت منه وتزاحم في بطنها توأمان فمضت تسأل الرب فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن احشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد يستعبد لصغير فالمهم ولدت لها ولدت يعقوب وعيسو عيسو هو الـ الـ الـ الأسبق فيبدو أنه نالك هو البكر يعني صار هذا بعده فإسحاق يبدو كان مقرب منه يحب عيسو بينما الأم هي مع يعقوب فتروى سلسلة من الحيل والخداع يقوم بها يعقوب هل هذا والنصوص موجودة لا أريد أن أكثر من قراءتها سنعطيها لكم كيف مرة يصوره في البرية يقول لي أجلب صيدا يقول له لعيسو جديين لنأكل هذا لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه لم يعد يرى فالأم تقول ليعقوب اذهب أنت لبح الجديين وقل له أنا الذي اصطدت هذين ليبارك ليطرح بركته فيك أنت ولا يبارك لي عيسو فيعني وتستمر القصة على هذا المنوال من نسبة الخداع والمكر إلى يعقوب يعقوب نبي كيف يمكن أن يمكر وأن يخادع وأين مقام النبوة من هذا؟ فلذلك تجد أن التوراة تصف يعقوب إنسانا متجاوزا حدودا للخلاصة كما يستخلصها من غراءة واستقراء القصص الموجودة في التوراة يستعمل أساليب المكر والخداع ليحقق أهدافه والحقيقة إذا أننا إذا توخينا التدقيق ومعرفة حقيقة هذه الأمور فإن هذه الأوصاف تعكس خصائص اليهود أنفسهم الذين لا يتركون طريقة أو حيلة للوصول إلى المال والثروة إلا وسلكوه فكأنهم يضفون خصائصهم المادية الضيقة الأنانية على نصوص الدين المقدسة فلا عجب إذا إذا فهمنا إشارات القرآن الكريم المستمرة إلى التحريف الموجود في التوراة ليس هذا فعل الأنبياء وإنما هو فعل أناس يعني عندهم هذه الأنانيات الضيقة ويعكسوها على القصص التوراتي لأن التوراة والتلمود كتبت في خلال فترة الأسر نفوذ ضيقة شحيحة أمانية فهذه لا تليق أبدا بنبي من أنبياء الله وإنما هي تعكس خصائص شعب اليهود الأمر النموذج الثالث هو نسبة العجل إلى هارون هما نحن نعلم أن بني إسرائيل عبدوا العجل في غياب موسى حينما ذهب ليتلقى الوصايا من ربه وبقي أربعين ليلة عاد فرأهم يعبدون العجل يقولون هم يزعمون كما تروي التوراة أن هارون هو الذي صنع العجل ودعاهم أن يتقربوا له بالقرابين سبحان الله كيف يكون هارون أن يدعو إلى عبادة وثن وكيف يستقيم ذلك مع مقام النبوة ولما رأى الشعب هذا تقول, هاي تقول التوراة ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل واجتمع الشعب على هارون وقالوا اصنع لنا آلهة تسير أمامنا اصنع هذا في التوراة هارون يصنع لهم آلهة كيف إذن تكون الآلهة هي خالقة إذا كانت مصنوعة كيف تكون صانعة لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا له ما ندري صار له لا نعلم ما الذي حصل له فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها كل الحلي التي كانوا يتزينون بها قالوا لهم انزعوها واتوني بها فنزعوها فلما جاءوا بها نزع كل الشعب أقراط الذهب التي في اذانهم وأتوا بها إلى هارون فاخذ ذلك من ايديهم وصوره بالازميل الازميل هو آلة, آلة النحات الاله التي ينحت بها النحات تمثاله صوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك ارض مصر سبحان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هاي الآلهة العجل هذا هو اللي خلصهم من بطش فرعون هذه الهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر وبنى مذبحا بنى هارون مذبحا أمامه ونادى هارون غدا عيد للرب فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامه وجلسوا للاكل والشرب ثم قاموا للعب هذه الصوره الوثنيه ينفيها القران الكريم وينزه هارون عن ذلك تنزيها كبيرا وينسب العجل الى السامري وليس الى هارون معروف أن السامري هو الذي صنع العجل ودعا إسرائيل إلى عبادته وكانت عبادة الأوثان يبدو متشربة بهم منذ أن كانوا في مصر وقد قلنا أنهم لم يكونوا مؤمنين بدعوة موسى الـ إلى, الـ إلى الوحدانية إلى التوحيد وإنما كانوا يحتاجون إلى قائد شجاع قوي عند حكمة وحنكة وكانت هذه الأمور يبدو متوفرة في موسى عليه السلام فانجرفوا وراءه إنما لم انجرفوا ما وراءه كقائد وليس كصاحب دعوة ورسالة ومعلوم أن يعني كيف أن أنهم يزعمون أن أن الرب هو دعاهم إلى أن يسرقوا من المصريين ذهبهم استعرضنا هذه القصة حينما تخرجوا من مصر لتأخذ كل امرأة من جارتها من نزيلتها من تستعير منها ذهب على أساس تزين به ثم تهرب به بي لأنهم بيتوا أمر الخروج ومهما يكون هذه سرقة تعتبر لا يمكن أن الله يحث عليها جل الله عن ذلك وتعالى فهذه نماذج من نسبة من المطاعن الحقيقه هذه هاي مو صفات إلى الأنبياء مطاعن تجدها في كتب تدعي أنها مقدسة هنالك أيضا إلى داود ما ينسبونه إلى داود سنستعرضه في المحاضره القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته